فالفضيل عمر فالفضيل ان تقول عمر عقصيان اول ان تقول عمر ماذا بدل اما في معن قديد لا يصلح لماذا لان في البدل لابد ان يكون البدل نفس المدل منه بلا زيادة يشترط ان يكون البدل عين المدل منه بلا ماذا بلا زيادة لكن هل القديد نفس الماء هذه معنى زائد عن الماء. هذه معنى زائد عن الماء. ليس كل ماء الماء ذا صديدا. ليس كل ما الصديدا. إذن الصديد ليس بعطف. ليس ببدل. لا يصدق. وهذا من الفروق بين ماذا؟ بين البدل وبين عطف البيان. لوجود معنى زائد في التابع يجعله عطف بيان ولا يجوز أن يكونا بدلا. لان البدل قلنا لا يفق في ماذا؟ التطاقص والموافقة في المعنى بين التابعين وبين المذبوع طيب ويسقى الماء وقد وخط الرجاء هو منع تفير من نهرين كون عبد البياني لكرة تابعا للكرة ويسقى من ماء صبيل وقال فارسي من هو ابو علي شيثمان من, من جنين في قوله تعالى او كتارة انصحام مساكين يجوز في طعام ان يكون بيانا وان يكون بجلا او كتابع نعم طعامو يعني اين تابعون المشروع اولا م? اين تابعون المشروع طعام ف... نعم اذا عرفنا التابع والمشروع الان بقي ان أل... نعرف هل يصلح ان يكون طعام التابع ان يكون بدلا أو أن يكون كذلك عطى بيانا أم لا نعم هنا الكثارة هي ماذا الكثارة الكثارة هنا هي كثارة عام لا نعم ان يكون بيانا وان يكون بدلا أيضا إذا نكمل ماذا نكملنا عطى بيان الخلافة الخلافة نعم ما هو عقل بيان عقل بيان كان هذا الموضع هو لجنه او خطر جانب نعم و تبين يوافق ماذا يوافق مجموعه يوافق مجموعه فيما لا يوافقه لا لا لا نقول يشتهي الناعة لا أوجه التشابه بين الناعة وبين عطف البيان العطف هو عطف البيان يوافق متبوعه في ماذا؟ ما هي الثلاثة؟ واحد من التذكير والثاني التذكير والثاني التذكير والثاني نحسد بارك الله طيضا نقرأ ويرعبوا ما نقرأ؟ قالوا من أوله قوله أنا من قول عبد كل من كل جاء الى هنا الى هنا قبل ان نكمل الكلام قال كل عط بيان فهو بدل. كل بيان وننظر الى المقابل ايضا وهل كل بدل عط بيان ايضا نقول هنا استثناءات و هنا ليس كل بدل عط بيان ليس كل بدل عط بيان وانما بدل كل من كل هو الذي يفتح ان يكون ماذا عقد بيان بدل كل من كل ويسمى بدل ماذا؟ فبدل بدل مطابقة يسمى بدل المطابقة المطابقة بين السابق وبين المسبوع فبدل المطابقة الذي هو بدل كل من كل هذا هو الذي يصبح أن يكون ماذا؟ يصبح أن يكون عصبا إذا نخرجنا كم نوع من أنواع البدل؟ بدل بعض من كل بدل الاجتمال وبدل الاضراب أو بدل الغلط والنسيان طيب يا اخي او بدل الكل من بعض موجود هذا؟ ها؟ بدل بعض من كل طيب او بدل كل من بعض نعم بعضهم يثبتون هذا وسنذكره ان شاء الله طيب يا اخي ليس كل بدل عصبا يعان قل ما هو البدل الذي يشرح لكي يكون عصبا بدل مطارقة الذي هو بدل كل من كل وبعض النحات اللغويين يقولون لا يجوز ان تقول بدل الكل لا تتقول على ماذا على كل وبعض طيب يا اخي اما الجهة الاولى الصورة الاولى وهل كل عقص بياني يصبح ان يكون بدلا قلنا ان كان التابع نفس المذفوع بدون زيادة المعنى يصبح والا لا يصل. وسيأتي الآن تبريرات وتصريفات إن شاء الله. قال كل من صح الحكم عليه بأنه عط بيان مفيد للايضاح في ماذا؟ في المعارف أو للتخصيص في النكراه. أقسم بالله أبو حفص أقول عمر ما فائدة ذكر عمر هنا؟ الا يكفي أنا أقول ابو أبو حفص كثيرون هنا هم ماذا؟ أبو حفص إذا قلت عمر رفع ماذا الاشتراك الواقع في ماذا في المعارف في هذه السنة. طيب إذن أفاد ماذا التوضيح هذا خاتم أقول حديث في المعنى يصلح وإلا. لا يصبح ذلك يأتي الآن تصريقات وتصريقات إن شاء الله قال كل اسم صح الحكم عليه بأنه عبق بيان مفيد للإضاحة في ماذا في المعارف أو للتخصيص في النكران أقسم بالله أبو حفظ أقول عمر ما فائدة ذكر عمر هنا ألا يكفي أن أقول أبو حفظ كثيرون هنا ماذا أبو حفظ إذا قلت عمر رفع ماذا الاشتراك الواقع في ماذا في المعارف في هذه السنة طيب أخي إذن أفاد ماذا التوضيح هذا خاتم أقول حديث لماذا زدت كلمة حديث لماذا للتخصيص نعم صح أن يُفهم عليه بأنه بدل كل من كل مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده مفيد لتقدير معنى الكلام وتوكيده لكونه علانية تكرار العامل لكونه علانية تكرار العامل كيف علانية تكرار العامل أقسم بالله أبو حفص أقسم بالله أبو نية ماذا نية تكرار العامل أقسم بالله أبو حفص وأقسم بالله عمر نعم مع أبو and let's go قال واستثنى بعضهم من ذلك مسألة وبعضهم مسالتين وبعضهم مسائل وبعضهم أكثر من ذلك ويجمع الجميع قولي ان لم يمتنع احلاله محل الاول ان لم يمتنع احلاله إحلال ماذا؟ ان لم يمتنع احلاله محل الاول احلال التابع محل ماذا محل المتبوع اضرب لكم مثال يعني أوضح من هذه الأمثلة هذا البيت الشعري اكتبوا عندكم على ورقة يا رجل زيد ويا رجل زيد يا رجل زيد ويا رجل زيد طيب يا الآن قال ماذا نرجع للجتاب متى يجوز واستطلع بعضهم من ذلك مسألة أنه الصيد الطيب ويجمع الجناء قوله إن لم يمتنع احلاله محل الأولي إن لم يمتنع إذا وجد امتناع فلا يصلح ماذا أن يكون بدلا لا يصح أن يكون بدلا انظروا الآن يا زيد يا رجل زيد بالضبط، ويا رجل زيد قلنا متى يصح لكونه على تكرار العامة علانية تكرار ماذا؟ العامل إذا نويت تكرار العامل يعني ترفع الاسم الأول الآن يا رجل أو ترفع رجل يا الأول في المثال الأول ماذا؟ منادى ما يعرضه؟ ما بيعرضه فحيح سلم عملاء؟ سلم إذن بدل أملاء؟ بدل علانية تكرار ماذا؟ العامل يصلح أن يكون ماذا وماذا؟ بدل رعب انتقل للنسان الثاني ارفع الاسم الاول يا زيجن يصلح هكذا ما هي احكام المنادة كما نوع المنادة خمس. ماذا وماذا اذا كان اها. عندك اثنان هنا وثلاثة هنا مفرد العلم والنجرة المقصودة يبنيان على ألا ما يصعنه؟ ألا ما يصعنه؟ هل يقبل التنميل؟ نقول يا زيد يصبح كذا في المناده ها؟ أها. فإذا إذا رفعنا الاسم الأول يبقى يا زيد وهذا مقبول وغير مقبول. غير مقبول في قواعد المناده إذن هنا لا يصح التكرار مادة العامل. إذن لا يصح أن نعرب زيدا زيد هنا ماذا بدل. يبقى ماذا؟ أها. اذا نكتبو تكتبون ام نكتب في الامثله الضابط القاعده اكتبوا اذا صححته الاولي اذا صحح صح الاول واحلال الثاني محله إذا صحة الحدث الأول وإحلال الثاني محلة على نية تكرار العامل فهو بدل وعف بيان فهو بدل وعف بيان وإلا فعف بيان فعف طيب واضح والمثال ذكرنا مثالين هذا الضابط الاول نعم هو هذا نفس الشيء لا ما ممكن, ممكن. يعني اذا صح الفول الاول واحلال الثاني محله يعني كيف يصح هذا على نية تكرار العمل يعني أنك لماذا نقول كررنا العامل يعني رفعنا ماذا الاسم الاول ما قلنا يا رجل زيدو مباشرة قلنا يا, يا زيدو طيب اعطي اذا ما هو الضابط الاول الى بينهما اذا صح احلاله احلال الثاني محل الاول اي حفو اسو الاسم الاول نعم وتنطيب العامل على الاسم الثاني مباشرة يا زيدو ان صح فهذا يصبح ان يكون بدلا وان يكون اخداد ان لم يصلح هذا فهو عفو بيان فقط لا لا بدلا لا يصلح ان يكون بدلا فاذا الثاني الضغط الثاني اكتب اذا اطلح الاستغناء عن الكلمة الثانية اذا صح الاستغناء عن الكلمة الثانية فبدل العطف بيان وإلا العطف بيان فقط وإلا العطف بيان فقط اكتب مثالين مثال هند نجح أخوها زيد هند نجح أخوها نعم زيد ومثال الثاني إنج النجح زيد أقوها إنج النجح زيد أقوها طيد أين الكلمة الثانية في المثال الأول وفي المثال الثاني طيد قلنا إذا صح الاستغناء عن الكلمة الثانية فماذا أصبع وبدأ. إذا لم تحل الاغلاق أصلًا نأتي المثال الاول هند نجح أخوها زيد تحدث زيد هند نجح أخ مفخم هند نجح زيد شنو هذا يعني كلمات مقطعة ملا هند نجح زيد من هو زيد هل هناك ترابط علاقة بين زيد وبين هند زيد هنا نعم فإذا قلت عند نجح زيد طيب هذا لا يستقيم لا يستحق يكون ماذا لا يستحق ان يكون بدلا فنقول ماذا افضل فقط لكن لماذا افضل أي نعم. سؤال في شيء من المغالطه طيب قلنا عند نجح زيد فزيد عصبان يصبح ان يقول بدلاً ايضا فقط ايه ها اه طيب اه اه اه اه اه اه اه الكلام في اخيها نعم الحمد لله طيب يا اخو اذا قلنا عند النجح اخوها زيد وعند النجح زيد اخوها ما الفارق الله نقول في المثال الاول عن زيت والجلة تبقى وثقومة في المثال الثاني إذا حدثنا الكلمة الأخيرة أو الكلمة الثانية لا يفهم ماذا الكلام إذن في المثال الأول يصبح ان يكون عطب بيان وبدل وفي الثاني عطب فقط لا يصبح أن يكون بدلا الكلام في أخوها منذ النجحة زيد اخوها فأخوها عطب بيانا بدريا حسين اي نعم لا يصح يكون بدلا متى يصح يكون بدلا اذا صح الاستغناء إذا عنه اذا لم يصح الاستغناء عنه لا يصح يكون بدلا خير ان شاء الله طيب ذكرنا كم ضابط؟ كم طرف الاول نعم آه يعني كيف هذا الان هي تكرار عامل نعم فهذا يصلح اذا لم يجوز هذا أفضل فقط، أفضل الثاني طبعاً ما تنس، إذا صح الاستغناء عن الثاني فهذا وهذا إذا غير صح الاستغناء أفضل فقط لا طيب في الثالث إذا كانت الكلمة الثانية وصف أو معنى زائد على الكلمة الأولى. وصل او معنى زائد على الكلمة الاولى وصل زائد او معنى زائد على الكلمة الاولى تعطى زيان صعب. من معنى صديد كما في هذا المساب من معنى صديد رقم الفروس طيب نرجع للكتاب ويجمع الجميع قولي ان لم يمتنع احلاله محل الاولي الان هذه الامثله التي ذكرناها في المثال الاول هل هناك مانع من احلال زيد محل رجل أم لا يا رجل زيد هناك مانع أم لا مانع اذا لا يصلح ان يكون المثال الثاني الطابق الثاني هل يصلح ان نحرف زيد ان نحرف اخوها لا يصلح نحلها محل الاول اذا فماذا فعصبيان فقط نعم وكذلك من ماء صديد معنى زائد فعصبيان فقط وقد ذكرت لذلك مثالين أحدهما قول الشاعر انا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا خيرا اين موضع الشاهد انا التاريخ التارك البكري بشير نعم ايه بشير ماذا عطبين على ماذا على ماذا على ماذا التارك البكري طيب عطبين لا نستعني هنا بدلا نقرأ والثاني قول الآخر ايا اخوينا عبد شمس ونوفلا اعيدكما بالله ان تحدثا حربا هل هذا حرض؟ حرض طيب وبيان ذلك البيت الأول لأن قوله بشر عق على البكري ولا جزء أن يكون بدلا منه لأن البدل في مية إحلاله محل الأول طيب نعم. ولا جزء أن يقال عن ابن التارك بشرين إذن للبكرية أنا ابن التارك البكري بشرين يعني بشر عق بيان البكري ليس للتارك نعم لقلبك البكري انا ابن تارك البكري بشر نعم اذا لا يصح ان نحذف البكري ونحل محله ماذا بشر قال لا يجزي ان يقال انا ابن تارك بشر لانه لا يضاف ما فيه الالف واللام نحو التارك الا لما فيه الالف واللام هذه قاعده احفظوها لا يضاف ما فيه الالف واللام الا الى ما فيه الالف واللام نحو البكري ولا يقال الضارب زيد كما تقدم شرطه في باب الاضافه نعم ذلك. طيب اذا البيت الاول يا اخو ماذا فهمنا نقول عندنا قاعده في باب الاضافه أن الاسم المعرف بأن لا يضاف الا إلى معرف ب فإذا فاذا حذفنا الاسم الاول البكري لا يجوز ان نحل محل ماذا إسم خال من ال هذا ممتنع يوجد مانع أم لا يوجد يوجد مانع إذا وجد مانع يعني لا يصح حسب الأول وإحلال الثاني محلة لا يصح إذا لم يصح هذا الضابط الأول والثاني مثال الأول الضابط الأول قلنا إذا صح إحلال الأول إحلال الثاني محل الأول علنية تكرار العامل علنية تكرار العامل أين العامل هنا؟ تارك المضاف ها المضاف الان مضاف عام عامل, عامل المضاف الى البتين يريد هذا العمل نعمله في ماذا في الاسم الثاني في بشكل يصبح لا يضاف الا ببعثه الف ولام فهذا على الضابط الاول الذي كتبناه قال وبيان ذلك في البيت الثاني ان قوله عبد شمس ونوفلا ايا اخوينا عطو بيان على قوله اخوينا منادى أم لا منادة. ولا يجوز أن يكون بدلا لا يجوز أن يكون بدلا لأنه حينئذ في تقدير إحلاله محل الأول فكأنك قلت أيا عبد شمس ونوفلا. كأنك تحذف الاسم الأول عبد شمس ونوفلا. وذلك لا يجوز لأن المنادى إذا عطف عليه اسم مجرد من الالف واللام وجب أن يعطى ما يستحقه لو كان منادى طيب لو كان نقول يا نوفل أم يا نوفل أم يا نوفل يا نوفل نعم، ونوفل لو كان منادى نقول يا نوفل قد لا يا نوفل للنصب، فلذلك كان ان يقال هنا يا أخوينا عبد شمس ونوفلا، طيب ماذا استفدتم؟ يعني طيب ماذا استفدتم؟ ضرب لنا مثالين، أشار الى كم ضابط، كم فارق؟ م? الاول فقط الاول فقط اذا صح حذف الاول والاحلاف الثاني محله هذان مثالان على الضابط الاول لكن اضفنا ماذا ضابطين اخرين الثاني والثالث ما هو الثاني هل يصح الاستغناء عن الثالث عن الثاني احسنت الثالث قصه سايل عن الموجوده الاولى احسنت طيب الله هنا والحمد لله السلام على رسول الله إذا نقلنا عطل بك عطل نتاق بالواو يعني اولا بالواو قال وعطل نتاقي معصف على ماذا هذا الكلام بيان. طيب قال الرابع من التوابع عطل نتاقي وقد مضى تفسير العطي وقلنا تفسيره في اللغة فيه. الانعطاف يعني الميل والانحراف والامتناع فأما النسق فهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العصر الاتي ذكرها نعم ما عرف لنا النسق في اللغه اكتب وهو تتابع في الشيء وكلام نتق كلام نتق جاء على نظام واحد جاء على نظام واحد قد عصت بعضه على بعض يعني كل مرتب مرتب مرتب نعم رأيت زعفه هذا كلام مسؤول جعل نظام قال هذا في اللغه اما في الاصطلاح قال التابع المتوسط بينه وبين مشبوعه احد حروف العقل الاتي ذكرها التابع المتوسط بينه وبين مشبوعه ماذا احد حروف العقل الاتي ذكرها ولم احده بحد لوضوحه على انني فسرته بقولي بالواو عطف النسق بماذا بالواو وكذلك بالفاء وكما تنسى في قال معناه أن عطف النسق هو العطف بالواو والفاء واخواتهما وتعرضت بعد ذكر كل حرف لتفسير معناه وهي لمطلق الجمع الواو لمطلق الجمع ماذا يقصد بالمطلق يعني مجرد جمع فقط الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه لا تفيد الواو ترتيبا ولا تعقيبا ولا تراخيا ابدا مطلق الجمع فقط يعني اذا قلنا جاء بيبل وعمر يعني جاء كلاهما لكن هل جاء مع بعض أو الاول مقدم على الثاني أو العكس لا يدل على هذا لا يدل على هذا وقال احترافي من هو الصرافي. شرح كتاب حيوهي شرح كتاب حيوهي نعم هو الذي شرح كتاب حيوهي وسمع من بعض تكاثرة يقول أحسن شرح كتاب حيوهي هو هذا الشرح بالفصل يذكر المسائل والعدل أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب. من غير التبتيب. يقول أجمع وأقول إذا قيل جاء زيد وعمر فمعناه انهما اشتركا في المجيء ثم يحتمل الكلام ثلاثة معان أحدها أن يكون جاء معا والثاني أن يكون مجيئهما على الترتيب يعني كيف على الترتيب أن زيد ثم وبعد زيد عمر نعم والثالث أن يكون على عكس الترتيب أي عمر وبعده زيد فإن فهم أحد الأمور بخصوصه فمن دليل آخر خارجي إذا فهمنا مثلا أن الأول قبل الثاني أو الثاني قبل الأول أو معا فما يفهم هذا الفهم من ماذا لفظ الواو من دلاله الواو وإنما من دلاله السياق أما الواو فلا تدل على ماذا لا تدل على هذا التخصيص أو هذا لا تفيد هذه الإفادة وإنما الفائده هذه تستفاد من ماذا من السياق نعم. كما سيأتي. كما فهمة المعيّة في نحو قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل وهنا افاده الجمع. لكن معا أم إبراهيم قبل إسماعيل أم إسماعيل قبل إبراهيم؟ أخطأ؟ هنا هنا في هذه الآية. ابراهيم ثم يعني ابراهيم رفع البناء ثم بدا من جديد ضاق البناء ابو العتق ابو الحسن يعمل. هذا رفع البناء لابدا يكون مع بعض لا ان يكون مع بعض يعني بما ان هنا في السياق مذكور كلمه رفع رفع قواعد البيت يعني هذا يدل على ماذا المعيه دل على معية إذا من اين استفدنا المعيه من لفظه واو ام من السياق من هذا السياق نعم وكما فهم الترتيب في قول تعالى اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها واو واخرجت جمله على جملة طيب واخرجت الارض اثقالها هل الزلزال قبل اخراج الارض اثقالها العكس ام, أم معا نستفيد معنا من هذه المعاني الثلاث من الواو إذا من السياق من واقف من, من السياق لا نستفيد من واقف وقال الإنسان ولاه وكما أفهم عكس الترتيب في قوله تعالى اخبارا عن ممكن البعث ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت والنحية ما عبد محمد يعني النحية ثم نموت لماذا لماذا عكس يا أخي لماذا تقول نحيا ونموت لا تقول كما تقول احمد الحياة <تصفيق> يعني الموت لا هو موت. إذن بداية الآية بينت أنهم لا يؤمنون بالحياة بعد الموت وإنما قصهم ماذا نحيا ونموت نحيا الآية قبل الموت لا بعد الموت إذن نحيا ونموت ولو كانت الشتيب كان اتراف بالحياة بعد الموت فبداية الآية استردوا هذا وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم من النحاة وغيرهم الأكثرية وليس باجماع كما قال الشرافين. بل عن بعض الكوفيين ان الواو للترتيب وانه اجاب عن هذه الاله